وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَرْتَقَ الطَّائِفَةُ مِنْهُمْ مَعَكَ وَالَّذِينَ يَأْخُذُونَ أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدَا فَيَكُونُونَ مِنْ وَرَائِهِمْ وَلَائَتَ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا وَلَائَتَ طَائِفَةٌ اخرى لم يخلفوا منك والياخذ حدرهم واسلحتهم والد الذي لك فر لو توقفون عن اسلحتكم وامكاتكم فيميلون فيميلون عليكم ميله واحده يا لا فار ام كنت نرضى الفوجا نرضى اتضوا اثيحتكم وخذوا حضره ان الله عذل الكافرين عذابا مهينا فاذا قضيت فلا تذكروا الله قياما ولا قعودا وعلى جنوبكم فَإِذَا قُمْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِن تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ وَيَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا إِنَّ الْحَلَالَ إِلَيْكَ الْكِتَابُ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا